ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا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 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يردون حسابا وكلبوا بآياتنا كذابا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 وَكَأَسَنْدِهَا قَالَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِلَابَةٌ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُ منهم خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء واتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا